أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لَمُتَلِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوٍ وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أَمْرَهُمْ بينهم زبرا كل حَزْبٍ بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى خين أيحسبون أن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 والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتَوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 تَا إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهن بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ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 قُلْ مَا بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يخضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خَالِدُون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صدق الله العظيم